غ ر ي ب ة ش و ف كل ه الدنيا سكتت واشوف الناس بالقاعه متجمعه شنو الي صار حتى ب س ي ع اشدهم أ ك و ى موضوع صاير ما أ ع ر ف ه غ ر ي ب ة ش و ف كل ه الدنيا سكتت واشوف الناس بالقاعه متجمعه شنو الي صار حتى ب س ي ر اشدهم أ ك و موضوع صاير ما اعرفك اكيد شي يخبر مثل ما ك ا ن ميزه بجمال ورقه وايمان صرت أ ص ف ق بديا بدون شعور قلت ه ذ ه ع ر و س ة مثلها م ا ك ا ن 「こんなふうに言っていいよ」 كل الناس بشوفها مظهوره سبحان الخلق هذا احلى ص و ر ة كل الناس بشوفها م ظ ه و ر ة ج م ي ل ة وهم يحقلها مغروره قمر لما شفت مثلها انسان سبحان الخلق ها ب ح ل ى ص و ر ة كل الناس بشوفها م ب ه و ر ة ج م ي ل ة وهم يحق الها م ض ر و ر ة قمر لا ما شفت مثلها إ ن س ا ن على درب ا ل س ع ا د ة بدها تمشي أ م ن تمشي تز بالدنيا كلشي 「そりゃあなたは」 كل الناس بشوفها مبهوره اذا بكتب شعر يعجز لساني ولا اقدر افكر بشي ثاني إذا بكتب شعر يعجز وسجل يا زماني ي أ ض علي بها ق م ر شهد وسجل يا زماني أ ض ي ع بها القمر ب ش و ط ت ه هيمن ا وهالاهل سمعونا يا ا ل ل ه خلان